و اشهد ان ث ي و ث لا ث ي في ن للهجرة مسجد اله ق ا ئ م ع ل ي الا س ل م ا ل ح ل ق ة ا ل أ وحده ل ل ى ا م ل ل رب ا لا ع ل م ي ن و ا ل ص ل والسلام على ا ة أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل م ر س للخدمات ي ن وأعظم ل التقنيه بحول الله تعالى ن ب د أ في هذا اليوم الحديث ا ل أ و ل وقد نعبر عنه الدرس ا ل أ و ل على كل حال حتى ينتظم من بالنسبة لمن يريد أن يتابع فيما بعد هذه الأحاديث في رحاب الشعبانية لإمامنا أمير المؤمنين عليه رحاب بعد أن المناجات لإمامنا صلوات الله وسلامه هذه ونحن نستقبل هذا ا ل شهر ا ل ك رسول ي م شهر ر الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم حري بنا فعلا أ ن نعيش في رحاب هذه ا ل م ن ا ج ا ة التي دعا بها أ م ي ر المؤمنين عليه السلام ودعا بها ولده عليهم أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام <تصفيق> في هذا اليوم في هذه ا ل ا ف ت ت ا ح ي ة سنركز على جانبين وهما مهمان يعني مقدمات للدخول في هذه ا ل م ن ا ج ا ت ا ل أ و ل وهو سؤال يرد نطرحه ونرى الاحتمالات في أوجه ا ل ا ح ت ت م ا ا ا ل ل في إ ج ا ب ة عليه وهو هل يجوز الدعاء بغير ما ورد عن ا ل إ م ا م المعصوم عليه السلام ماذا تقولون هل يجوز هل يجوز أ و لا يجوز يعني أ ن ينشئ الداعي دعاء من عنده هل يجوز أ و لا يجوز يجوز أو ل او ي ج ز لا يجوز يجوز؟ أو لا يجوز, لا يجوز, ولا يجوز؟, يجوز إ ذ ا يجوز أ ن ينشئ الداعي دعاء من ت أ ل ي ف ه هو بالحاجات التي يريدها تمام؟ اذا صار هذا جائزا ً ي ن ت ق ل الحديث عن الدعاء الذي يرد عن المعصوم وبمعنى آ خ ر عندنا ثلاث احتمالات الاحتمال ا ل أ و ل أ ن يدعو الداعي بما ينشئه هو واتفقنا على أ ن ه يجوز الان نعم كما في المسائل ا ل ش ر ع ي ة ينبغي ل إ م ا م ا ل ج م ا ع ة مثلا أ ن لا يدعو بدعائه الخاص وينسى من خلفه أ ن يدعو بادئه المعصومين بل يكثر من الدعاء بلسان الجمع ربنا اغفر لنا ربنا اهب لنا ل أ ن ه معه هؤلاء ا ل ج م ا ع ة الذين يصلون خلفه ولكن ب ا ل ن ت ي ج ة أ ن ه يجوز ذلك زين ا ل أ م ر الثاني أ ن يكون الدعاء قد ورد عن المعصوم وثبت ثبوتا تاما له سند ا وله يعني واضح ا ل د ل ا ل ة و ق و ة المضمون فهذا بعد واضح أ ن ه من ا ل أ م و ر ا ل م ح ب ب ة ومما ينبغي أ ن يدعو ا ل إ ن س ا ن بمثل هذا الدعاء يعني كثير مثلا من أ د ع ي ة ا ل ص ح ي ف ة ا ل س ج ا د ي ة على سبيل المثال ثابته كتبها ا ل إ م ا م السجاد عليه السلام بنفسه على سبيل المثال ف إ ذ ا ثبت ثبوتا تاما قويا فهذا بعد واضح أ ن ه يدعو به ا ل إ ن س ا ن وينسبه إ ل ى من إ ل ى المعصومين عليهم أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام هذا الثاني و أ م ا الثالث وهو ما فيه الكلام إ ذ ا ورد الدعاء ولكن منسوبا ل أ ه ل البيت منسوبا مثلا لرسول الله صلى الله عليه و آ ل ه أ و منسوبا ل أ م ي ر المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كهذه ا ل م ن ا ج ا ة الشعبانيه ة منسوبة يعني وجد في كتب الأدعية لكن ربما لم يعني لكن وجد يورد كتب في ل سند يعني سند ه ذ ا ا ل ر و ا ي ة الحديث قد ما تكون م و ج و د ة ت م اذا م إ ما صارت م و ج و د ة هناك بعض من يحاول مع ا ل أ س ف عن غير يعني تثبت وعن غير د ر ا ي ة ت ا م ة أ ن ه هذا الدعاء ضعيف أ و هذا الدعاء منسوب تأمل هذا طبعا موجود هذا الكلام يقول لك والله ا ل م ن ا ج ا ة هذه أ ع ط ن ي ا ل آ ن سند هذه ا ل م ن ا ج ا ة وسند هذا الدعاء و إ ل ا لا ندعو بها هذه م ش ك ل ة في ا ل ح ق ي ق ة وقد يتسبب في أ ن البعض ي أ خ ذ بكلامه ولا يدعو بهذا الدعاء ويحرم الشيء الكثير مما في هذا الدعاء العظيم العظيم و كهذه ا ل م ن ا ج ا ت التي ع ظ ي م ة ا ل سترون ما فيها من معالم وما فيها من معان ه ا م ة جدا في ا ل غ ا ي ة نعم الجواب على ذلك أ ن ه طبعا العلماء وضعوا قواعد ووضعوا ملاكات وفقهاء هؤلاء ليس أ ن ا س يعني كتاب أ و مثقفين هؤلاء فقهاء يعرفون المنابع لهذه القضايا ولمثل ا هذه ا ل ق ض ي ة ف إ ذ ا ورد منسوبا ليس معنى ذلك أ ن لا يدعى به و لهذا العلماء عندهم عدد من هذه القواعد مثلا على سبيل المثال ما يسمى ب ا ل ش ه ر ة مشهور صار كل العالم يدعون به واشتهر ش ه ر ة ع ظ ي م ة جدا طبعا هذه ا ل ش ه ر ة لو كان هذا الدعاء ليس له مصدر أ و ليس له مورد لما سكت العلماء والفقهاء صحيح م ا ي خلوا الناس كلها تدعو بدعاء ا ل والله مثلا ليس صحيح أ و فيه معاني غير ص ح ي ح ة ويتركون الناس ما يريدون مثلا أ ح ك ا م ا في هذا الدعاء ف ا ل ش ه ر ة لها أ ث ر وهناك ما يسمى ب ا ل ش ه ر ة ا ل ج ا ب ر ة يعني تجبر الضعف و إ ن كان الفقهاء طبعا لا تنهض عندهم كلهم هذه ا ل ق ا ع د ة ا ل ش ه ر ة ا ل ج ا ب ر ة لكن ب ا ل ن س ب ة ل ل ش ه ر ة هذه المتعارف عليها لا شك أ ن ه ا مؤيد قوي تمام في أ ن ا ل إ ن س ا ن ي أ خ ذ بالدعاء ويدعو به هذا جانب أ و ل من الجوانب التي أ ي ض ا هي م ه م ة في الدعاء ق و ة المضمون بعض ا ل أ د ع ي ه العلماء يتفقون على ق و ة و ص ح ة مضمونها خلاص بعد وجد ا ل آ ن سند ر و ا ي ة هذا أ م لم يوجد المضمون قوي جدا وعلى هذا فهم ي أ خ ذ و ن به وملتقي مع مضامن ا ل ق ر آ ن ومع كلمات ونفس أ ه ل البيت صلوات الله وسلامه ل م ج م ع ي ن هذا إ ذ ا جانب ثاني وجانب ثالث هو ا ل س ي ر ة يعني س ي ر ة ا ل م ت ش ر ع ة عندنا من مصادر التشريع س ي ر ة ا ل م ت ش ر ع ة يعني أ ه ل الفاضل أ ه ل العلم كالفقهاء مثلا فنحن مثلا ا ل آ ن هذه ا ل م ن ا ج ا ة نجد أ ن السيد ا ل إ م ا م الخميني رضوان الله عليه يؤكد عليها وكثير ما ي ق ر أ ه ا حتى في غير أ ي ا م شهر شعبان ي أ ت ي ببعض المقاطع في أ أي ي ا م أ خ ر من غير شهر شعبان هذه ا ل س ي ر ة من العلماء لا شك أ ن ه ا تعطينا اطمئنان ب أ ن ندعو بها ونناجي ربنا سبحانه وتعالى ل أ ن هؤلاء علماء وفقهاء وبالتالي لو كان فيها بطلان أ و أ ن ه ا غير ذلك لتركوها الجانب الثالث والجانب الرابع هو الاحتمالات ونحن نعلم أ ن هناك يعني مطالب ابدعها السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه معتمد على الاحتمالات يعني صحيح الاحتمال إ ذ ا ورد في الدليل الذي يؤدي الى حكم الواجب والمحرم مثلا لا, لا يؤخذ به يعني لا يكون هو يعني ما يؤثر طبعا لا شك إ ذ ا ورد الاحتمال على الدليل البطل كما قالوا لكن أ ي ض ا من ن ا ح ي ة أ خ ر ى ما يلغى هذا الاحتمال حتى في ما هو يؤدي إ ل ى واجب وحرام تمام في ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة و أ م ا في ق ض ي ة ا ل أ د ع ي ة كمثال لا يصير, يصير الاحتمال له اعتبار السيد الشهيد يقول هذا احتمال أ ن ه ورد انت لماذا نحرم الناس لماذا نحرم الناس تمام نقول والله هذا واذا هو من المعصوم وهذا دعاء يعني ليس حكم و الله واجب أ و محرم كما بينت لك فعلى هذا ا ل أ س ا س أ ي ض ا وجود احتماله بل احتمال قوي إ ذ ا كان منسوبا أ و حتى كان مثلا فيه ضعف مثلا لكن الاحتمال موجود ف إ ذ ا الاحتمال مع ا ل ش ه ر ة مع هذا ما ذكرت ا ل آ ن ك ل ه ا تؤدي إلى ن ت يجب ة وهو أن الدعاء م ث ل ه ذ ا ب أ يكون دعاء إذا ا ن ن م س ب ا ا و م م ض ه قوية فعلى ل ا م م ؤ ن وعلى ا ل م م ؤ ن أن ة ي د ع و به و ي ؤ ك د ه و ي ه ت م به ا ه ت م م ا ا ك ب ي ر ا و س ي ح ظ ى ب ا ل ل م ن ا ا ف ع ك ب ي ر ة م ن خلال ه ذ ا ا ل د ع ا ء نعم تبقى نقطة تبقى و ه ي أنه نعم إ ذ ا أ ع ل م أ ن هذا الدعاء ورد وثبت بسنده عن المعصوم ف أ ن ا أ ن س ب ه إ ل ى المعصوم تماما واضح و أ م ا إ ذ ا مثلا هم حتى المنسوب أ ن س ب ه بهذا الاعتبار الذي ذكرنا لكن لو كان هناك فيه شك مثلا لو كان فيه شك ودعاء جميل يمكن لك أ ن تدعو بهذا الدعاء لكن من غير أ ن تنسبه إ ل ى المعصوم قلنا احنا ب ا ل ب د ا ي ة س أ ل ن ا ك م واجبتم قلتم يجوز أ ن ينشئ ا ل إ ن س ا ن دعاء أ و ينشئ زياره صحيح من أ ر و ع ا ل زيارات للسيد العقل زينب سلام الله عليها هناك في ضريحها موجودة زيارة كتبها الخطيب الكبير أ م ي ر المنبر الشيخ الوائلي من أروع ومكتب ما للإمام عليه السلام المؤمنون أنت إذن النتيجة أروع الزيارات الزيارة تزور الوائلي تقول عليها كتبها الشيخ الزيارة الصادق أيها عليه تجي بس هذه هذه والمؤمنات ومن يصل هذا الصوت أ ن ه ننتبه لمثل هذه ا ل إ ش ك ا ل ي ة أ و هذا التضعيف الذي يريده بعض من غير أ ن يدرك هذه القواعد وهذه الملاكات بل هناك و أ ض ي ف ق ا ع د ة التسامح في أ د ل ة السنن و إ ن كان لا يتفق عليها العلماء التسامح في أ د ل ة السنن يعني في المستحبات في ا ل ع د ع ي ة كذا يقول للاعتبارات التي نحن ذكرناها قبل قليل ف ا ل ن ت ي ج ة إ ذ ن أ ن ندعو ونناجي بها ونحن مطمئنون ونقتدي ب ص ي ر ة علمائنا ومراجعنا وفقهائنا الذين يدعون بهذه المناجاه في, في شهر شعبان الذي نستقبله إ ن شاء الله تعالى الجانب الثاني خلاص قصير جدا بس تركيزكم الحمد لله واضح انه تركيز طيب حالاتك في الدعاء هذه م ه م ة سواء في ه ا ا ل م ن ا ج ا ة و غيرها هذا مطلب عام ثلاث حالات إ م ا أ ن يدعو الداعي باللفظ بالالفاظ لكن لا يعرف في المعاني ويقول أ ن ا أ د ع و بهذا الدعاء طبعا هذا هل يستفيد أ و لا يستفيد ماذا تقولون يستفيد أ ح س ن ت م لكن هل ا ل ا س ت ف ا د ة ا ل م ر ج و ة ليست ا ل ا س ت ف ا د ة ا ل م ر ج و ة صحيح هو قال أ ن ا س أ ق ر أ هذه المناجاه و ب د أ يدعو و ق ر أ عبارات قال حقيقه انا والله ما فهمت هذاك الفهم لكن بما أ ن ه ا وردت عن المعصوم أ ن ا حالي ها ودعائي ومطلبي هو ما, هو ما علمني المعصوم جيد وان كان فقط باللفظ لكن نحن نقول لا نتوقف عند هذه ا ل م ر ح ل ة وعند هذه ا ل ن ق ط ة من غير الصحيح أ ن نتوقف على هذه لماذا ل أ ن ه لا بد أ ن نطمح ل ل د ر ج ة ا ل ث ا ن ي ة وهي الدعاء مع فهم المعاني مع فهم المعاني افهم ولهذا نحن سنعيش إ ن شاء الله في رحاب هذا ا ل م ن ا ج ا ة إ ذ ا فهمت هذه ا ل ع ب ا ر ة ثم دعوت هذا هو ما يريد الله سبحانه وتعالى بينما إذا ل ما أفهم ه ن ئ ي ا أ ح ي ا ن ي ر ب ما يرى ص ي ح ت إ خ ل ا ل بالأدب ف ي ا ل د ع ا ء ر س و ل ا ل ل ه ص ل ى الله ع ل يرى ه وآله وسلم أ ج ما ع ة و ق ف و ا أ م ا ما ه ن ك ف ي ا ل م د ي ن ة أ ما م ا ل ب ق ي ر و ما يرى ص و ما يرى ما يرى م غ يرى م ما ة يرى ما يرى ما يرى ما ذ ا ا ل د ع ا ء ق ا ل و ا ندعو قال أ ن ت م لا تعرفون من تدعون من تدعون ح ق ي ق ة أ ن ا عجبني لا باس بذكر هذه كنت تحت ميزاب ا ل ك ع ب ة الله يبلغني و إ ي ا ك م الدعاء مستجاب هناك كان معي بعض ا ل أ خ و ة معي جايين إ ل ى تحت الميزاب فهم م ت ص ق ي ن بال ب ا ل ك ع ب ة و أ ن ا خلفهم قاعد أ د ع و ف أ ر ف ع صوتي حتى يتابعوا الدعاء هم جايلها الغراض أ ح د المسلمين واقف جنبي ل تبعت لي قالي ل شوي خفض صوتك قلت إ ن شاء الله خفضت شوي ورجعت رفعت قليل حتى يسمعوا الدعاء قال يا أ خ ي يا أ خ ي أ ق و ل ل ك خفض صوتك اسمه السميع <تصفيق> قلت والله سمعوا السميع اللي في قلبكم قلوه يعني أ ج ا ه د ا ل ح ق ي ق ة في هذه فغرضي أ ن ه ا ل م ع ر ف ة م ه م ة جدا ا ل م ع ر ف ة كلما عرفت ع ب ا ر ة في الدعاء بل أ ن ت تكون لك م ن ز ل عند الله سبحانه وتعالى ويؤدي بك إ ل ى ما يعرف وهو ا ل د ر ج ة ا ل ث ا ل ث ة التحقق بالدعاء ت ح ق ق يعني انطبق عليك يعني صدقت في هذه ا ل ع ب ا ر ة صار عندك صدق في هذه ا ل ع ب ا ر ة متحقق منطبق حقيقتان يعني متحقق يعني أ ن ك تعيشها حقيقتان وهذه المطلوب التحقق هو المطلوب لكن كيف أ ت ح ق ق و أ ن ا لم أ ف ه م ش ي ء من المعاني قد يحصل التحقق ط ب ع احيانا أ من الحال ولكن إ ذ ا أ ن ت عشت وعرفت المعنى ف أ ن ت مؤهل للتحقق إ ذ ن الحالات ثلاث حتى لا ننساها نقول إ م ا أ ن يكون الدعاء باللفظ ولا ينبغي أ ن نكتفي بذلك فعلينا أ ن نتعرف على المعاني بقدر إ م ك ا ن ن ا وهذا شيء طيب ومحبوب عند الله وهذا يهيئنا للتحقق ولو بشيء يسير فيها اليوم تحققت ب ع ب ا ر ة بعد اسبوع بعبارتين لا ب أ س لا م ش ك ل ة أ ه م شيء أ ن ك تقرب إ ل ى الله سبحانه وتعالى وتزداد في هذا القرب من خلال الدعاء التحقق التام إ ن م ا يكون عند ا ل إ م ا م المعصوم عليه السلام、نعم. اما غير المعصوم يتحقق ب ن س ب ة ع ا ل ي ة وتقل أ و تزداد على حسب جهد وصدق هذا ا ل إ ن س ا ن أ م ا التحقق التام إ ذ ا دعا المعصوم بعد متحقق يعيش ا ل أ م ر ح ق ي ق ة بتمامها وكمالها في كل مناجياتهم اللهم صل على محمد و آ ل محمد الطيبين أ م ا يجيب المضطر إ ذ ا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر إ ذ ا دعاه ويكشف السوء اللهم اكشف عنا السوء والبلاء وعن جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم ارزقنا من فضلك الواسع وعيالنا يا كريم اللهم صل على محمد و آ ل محمد وبلغنا ج ر ة نبينا و آ ل ه الطاهرين السلام عليك يا سيدي يا رسول الله البشير النذير السراج المنير وعلى أ خ ي ك أ م ن الله في أ ر ض ه أ م ي ر المؤمنين وعلى ابنتك ا ل ب ض ع ة ا ل ط ا ه ر ة ا ل م ع ص و م ة ف ا ط م ة عليه السلام وعلى ا ل أ م ة م ن يولدك وسلام على آ ل ياسين و ر ح م ة الله وبركاته اللهم صل على محمد و آ ل محمد 「そして私たちは神様をお持ちの方です。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 يا أرحم الراحمين ولذوين وذويكم لشفاء المرضى وقضاء الحوائج الله الفاتحة الصلوات أرحم رحمة من مع أدى مع تحيات تسجيلات مسجد القائم عليه السلام